بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سقاف كذلك يوحين إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 121. Or is it Allah is the Merciful? 122. And those who took from his presence, Allah is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 بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه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 وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ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 وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِدٍ مِن بَعْدِهِ وَتَرَضَّ الْمِنَّ لَمَّا رَأוُ الْعَذَابَ يَقُولُنَ هَل إلَّا مَرَدٍ مِن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْذُّلِّ يَظْرُونَ مِن طَرْفِ الْخَفِيِّ